مک بو ابو کا اللہ تب دونی اکثر آما پلاؤ ہم لا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإن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 إن ربك يبسط الززق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم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 وَاوفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ قَوْلُ الْقَوِيِّ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولاء اذا كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا انك لن توخني قالوا ولن تبلغ الجبال قولا كل ذلك كان سيئة عند ربك مكرها ذٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَل مَّعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَارْفُثْ تُلقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَن أفأصفيكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وَمَا يزيدهم إلا نفورا قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا تَقُولُونَ إِذًا لَّبَغَىٰ تَغَوُّلَ الْعَرْشِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا يُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِلَآخِرَةِ حِجَابًا الستورا وجعلنا على قلوبهم اثمتهن ينفقهوه وفي ان ذلك وقرا واذا ذكرت ربك في القران وحده واللو على ادبرهم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 وَقَالُوا أَيْذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنَّا لَمَبَعُوثُونَ خَلْقًا جديدا